عالم الغيب لا يعجز عنهم إِذْ قَالُوا ذَرْوَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِيَجْزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدِلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَنَنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان شئنا نخفف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لایه لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحذير أن اعمل سابرات وقذل في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بطير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يبيه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء من محاريب وتمافيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا زَبَدٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَافِهَا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا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 قل دع اللذين زعمت من دون الله لا يملكون مثال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من له منهم من ظهيد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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأثرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى بالظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا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 وَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِى ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ قِفُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَبَدُوا بِغَيْرِ اللَّهِ فَأُولَئِكَ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيَنَاتِهِمْ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نفير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا محشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير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 وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مَأْتَمَنٌ شِمَمَ كَانَ بَعِيدَ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ